يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى